ما ده ده ماذا دها ماذا دها ماذا دها ماذا دها ماذا دها كطيب عين شكى في الحسن شرب عين لو تنطق صواص على راهي كذا غدا مت بلا وطن بلا وطن ونعي متراد العيش في ظل الشباب ظل الشباب دهكاتي وعيشك في الحسن في الحسن تشري النعيم وتنتطي صه والسعاده على راهي كذا غدا مت بلا وطن بلا وطن وان انت عادت عايش في ضل الشباب <تصفيق> هذه يهديك ربي فرج عيني القدس تصرخ تستغيث وكسمعي والجنب مني بات يجف مضجعي مجلد. فالموت خير من حياه الخنعي ذر شويدي همتي وتشجعني ها انت ترص صفوف القيود بلا ثمن وقد تموت وتنتهي تحت التراب وظنوا كواجب ستتركهم لمن والسوجوت تسلم هكذا تهش وتذوي انت طول السقوط يا دينا ثمن وغدا تموت وتنتهي تحت التراب وغدا لو عاشت ستتركهم لمن علم بس وجود سم ما فتنهش عذابه القيد يظهر دعوتي يوما فعين واذا قتلت ففي الهي مثواي والزوج والابناء من كانوا معي في حفظ ربي لا تثيري مدعي مدعي وعلى البلاء تصبري لا تجزعي ماذا دها دها ماذا دها ماذا دها ماذا دها فيني اخاف عليك انتم فغدا فغدا ويصير ضيئك خاويا يشكو القرار وتهيم بحثا عن خليل مكتمن فكل حالك او يشاطرك العدا اني اخاف عليك ان تنفغدا ويصير بيتك خاويا يشكو الخراب وتهيم بحثا عن خليل مكتمن كل حالك او يشاطرك هذا ان تصبري يا نفس حقا ترفعي رفعي جنة الرحمن خير المرتعين المرتعي ان الحياة وان تطل ياتي النعي فيدا الزوال ما قالها لا تطمعي لا تطمعي الا بنيل شهاده فتشفعي <تصفيق> اني اراك نذرت نفسك للبحن <تصفيق> وزهدت في دنيا الثالبي والكلام <تصفيق> عاشقت رم يحتويك بلا كفن فرجوت ربي أن تكون على صرار إني أراك نظرت نفسك للمحن وسهدت في دنيا التعالب والكلا, والكلا وعشدت ربي أن يحتويك بلا كفن, بلا كفن فرجوت ربي أن تكون على صرار لن ابيت منك كسلا الالمعين من وعلى السناذ يضل دوما اصبعي ولا ان كرهت البذله نفسي تصبعي من كل خوار ومختال دعين, دعين واذا بذلت الغالي مجدا تصنعي إني أعيذك أن تذل إلى وثن أو أن يعود السيك في غند الجرى تغذل حياتك ما تحب فلا ولا أرضى حياة لا تظللها الحرار إني أعيذك أن تذل إلى وثن أروى أن يعود السيف في رمد الجراح تقضي حياتك كما تحب فلا ولن لا لا ولا ارضى حياتك لا تضل والحيران إلى النعاد إلى النعاد بلا حساب إلى النعاد بلا حساب